أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنثى يسألونك عن قُلْ إِنَّ آلِهَتَكُمْ هِيَ اللَّهُ وَالرَّسُولُ قُلْ إِنَّ آلِهَتَكُمْ هِيَ اللَّهُ وَالرَّسُولُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ فَاتَّقُوا وَأَطيعَ الله رَسُودَهُ إِكُنتُم مُؤمِنين وَأَطيعَ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذاَا تُ لِيَتْ عَلَيْهِم آياتُهُ زَادَتْهُم إملَ وَعَلَ رَبّ ييتَوَككلُون وَإذاَا تُ لِيَتْ عَلَيْهِم آياتَُهُ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولائك هم المؤمنون حقا اولائك هم حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما اخرجك ربك بيتك بالحق وان فريقا كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا وان فريقا من المؤمنين لكارهون وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجدلونكَ ف الحقِّ بعد مَا تَبًا يجدلونكَةحقَقِّ بعد لا تبًا كأَ ما يسَقُون إلى المَوْوتِ وَهُم يظُرون كأَ لا يساقُون إلى الموْوت وَهُم يظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ الله يَحْدُثُ الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ يَحْدُثُ الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ وَيُرِيدُ الله أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ كرهها المجرمون اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكه مقربين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 وَنَالنَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ وينزل عليكم مِنَ السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قُلُوبِكُمْ ويثبت به الأقدام وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز يُثَبِّتُ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتُ بِهِ الْأَقْدَامَ إذ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي آمَنُوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذَلِكَ بِأََّهُ شَاقُ اللهَّه رَسله ذلِكَ بأَهُ شَقُ اللهَّه رَسُله وَمَيْ يُشَاقِقِ اللهه وَرَسُولهُ فَإِنَّ اللهَّه شَديد الأعقاب وَمَْ يُشَاقِقِ اللهه وَرسُولهُ فَإِنَّه الله شَديد الْقَابَ ذَلِكُمْ فَدوقُوه وَأََّدٍ كَافِرين عَدَابًا ذَلِكُمْ يياأَهََّينَ آممَوا إِذَا لَقيتُمَُّينَ كَفَُوزَحَْ فَل تُوُّوهمُ الأدَبَ ياأَهَاَّينَ آمَوا إذَا لَقيتُمَّينَ وَمَْوِّهِمْ يَوْمَئِذاندُبُرَهُ إِللاا محَِّ فَِّقِتَالٍ أَوْمحَيزَا وَمَيْوّهِمْ يَمَعذاندُبُرهُ إِلَّا متحرفا لقتال أو متحيزا او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله او متحيزا الى فئه فقد باء الله ومؤواه جهنم وبئس المصير ومؤواه جهنم وبئس المصير فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلُوبَ المُؤمنينَ مِنْه بَل أَن حَسَنَ وَلُبْنِي المُؤمننينَ منِنه بَلاأَن حَسَنَاء إِ اللهَّه سَمع النالئم إِ اللهَّه سَم ذلكم وان الله موهين كيد الكافرين ذلكم وان الله موهين كيد الكافرين ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وَإِتَتَهُ فَهُو خَيرُلَكُْ وَإِن تَتَهُ فَهُو خَيرُلَك وَإِن تَعودُ نَعدُ وَلا تُغْنِيَعَكُمْ فأَتُكُمْ شَي وَلو كَثَُ وَإِن تَعود نَعدُ وَلا تُغْنِيعَكُمْ فِيأَتُكُمْ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 يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وَهُمْ لا يسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إَِّ شَرجد وَِّيادَ اللهَِّ الصُُّ الْبُكمُ الذيينَ لا يَاقِنُون إِ شَرَجد وَِّعيادَ اللهَّهِ الصُّ الْبُكْم الذيينَ لا يَاقِنُون وَلَوْعَلِمَ اللهَّهُ فِيهِم خَيرَ ل أسمَاهُم وَلَوْ أَسْمَاهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُم مُعْرِضُونَ وَلَوْ أَسْنَاهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُم مُعْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ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 واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يخطفك من الناس واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون أن الناس فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ ييا أَُهََّينَ آممَنوا لا تَخُون اللهَّه وَّسُونَ وَتَخُون أَمَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَأَّمون ياأَهَ وَعَلَمُوا أَنَّ مَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَعَلَمُوا أَنَّ مَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَأَنَّ اللَّهَ عَظِيمٌ ياأَُهََّينَ آمَنُوا إِ تَتَّكُ اللهَّه يَجَعََّكُمْ فرُرقَانَهُ وَيُكَِّرعَكُمْ سَيآنتِكُمْ وَيَغُفِ للَكمْ يا أَُهََّينَ آمَنُوا إِ والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك واذ يمكر أو أو يخرجوك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 لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَهَا ذَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَهَا ذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ إِنْ هَذَا إلا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بَعَادًا أَلِيمٍ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بَعَادِباً أَلِيمَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَماَا للَهُأََّ يُعِّبَهُم اللهَّ وَهُم يَصُّونَ عَ المَسجد الحَرامِ وَماَا كانَأَلِييا وَماَا لهُأََّ إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء أو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 إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ والذين كفروا الى جهنم يحشرون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون اولئك هم الخاسرون قلَّ للذين كَفَروا إتَهُ يُقْفَر لَهُمَّ ما قد صَدَفس قَّ كَفَُ إتَهُ قد سَدَفْس وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتِ السَّنَةُ الْأُولَى وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتِ السَّنَةُ الْأُولَى وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وَيَكُونَ الدين كله لله فان تهوا فان الله بما يعملون بصير فان تهوا فان الله بما يعملون بصير وان تولوا فاعلموا أن الله وَإِن تَوَلّوا فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ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 إِكُتُم آممَتُم بِلهِ وَمَا أَن زَلن على عَبدِنَا يَومَ الْفُرْقون وَمَا أَنْ زَلنا على عَبدنَا يَوْمفُرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير اذات بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم اذات بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا لَيَهْلِكَنَّ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَتِهِ وَيُحْيِيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنِهِ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَتِهِ وَيُحْيِيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اذ يريكهم الله في منامك قليلا اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولو اراكهم كثيرا لفشلتم لا فشلتم ولا في الامر ولكن الله سلم لا فشلتم ولا في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور انه عليم بذات الصدور وَإذ يريدكُمهُ إِذتقَيتُم في أَعيُونكُم قاللَ وَقلِلُكمْ فيِي عيُونهمم وَإذركُمهُ في عيِكم قاللَ وَقلُكم في آيُونهِمْ ليقضي الله امرا كان مفعولا ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الامور والى الله ترجع الامور يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئا فاثبتوا يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئا فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذكروا الله كثيرا لعلكم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 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس وَرِآ الناسَّاسِ وَيَصُدّونَ عَ سَبيل لللههِ واللههُ بِماَا يعملونَ محيطُ وَرِآ الناسَّاسِ وَيصُدّونَ عن سَبيل لللههِ واللهُ بِماَا يععملونَ محيط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 فَلََّ تَرَأَتِفِيأَتَانَِكَ صَعَعَاقِبَيه فَلَََّ تَراأَتِ الْفِيأَتَانَِكَ صَعَعَاقِبَي وَقَالَ إِّ بَر مِنْكُمْ وَقَالَ إِّ بَرُ مِنْكُمْ إي أَرَ مَالَ تَرونَ إي أَخَافُ اللهَّ إِيأَرىَ مَالَ تَرونَ إِي أَخافُ الله واللههُ شَديد النَّقاب واللههُ شَديد النقااب إذ يقولُول المُنافقونَ والَّذينَ فِي قُل بِهِمَّ رضٌ غَضْهنا إذ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ هَٰؤُلَاءِ ۚ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَمَن وَلَ تَرا إذةَوفَّينَ كَفَر المَل إِكَةُ يَبْضربونَوجوهَهُم وَأَدبارَارهُم وَلَ تَ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بظلام ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِم كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ كَفَوا بآياتِ اللههِ فَأَخَدَهُمُ اللهَّهُ بذُنوا بهِهِم إ اللهَّه قوٌَ شَديدُ العقاب. بآيات اللههِ فَأقَدَهُمُ الله بِذُنوا بهِهِم إِ اللهَّه قوَ شَديدُ العقاب. ذَلِكَ ب بأن اللهَّهَا لَْ يكُم غَيرًا يعْمَةً أَنعَمهَا على قَومذَِكَ ب بأن اللهَّهَا لَ يَكُ غَيرًا يَعْمَةً أَن على قَوم حتىَ يُغير مَا بأَافُوسِهِمْ وَأَن اللهَّه سَمعٌ عَليم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كَدَاءْ بآالِفِعوونَ والَّذينَ مَِا قَلِهِم كَدَأ بِآالفِعونَ والَّينَ مَِا قَبللهم كَذَّبُ بآياتِ رَبّهِمْ فَأَلْنَكنَّهُ بذُنُوبِهِمْ كَذَّبُوا بآياتِ رَبّم فَأَلْنتناهُم بذُنُوبهم وَغْرَقُناَا آلَ فِعَوْونَ وَكُلّم كَُظَالمين واغرقنا آل فرعون وكانوا ظالمين ان شر الدواب عند الله لا يؤمنون ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مَروى قَّ يَ قُضونَ أَهْدَهُم فِي كلُِّ مَررَّاتون وَهُم لا يَتَّقُونثَُّ يَ قُضُون أَهْدَهُم فِي كلُِمَرَاتون وَهُم لا يتَّقُون فَإَِّا تَثقَفَّهُم فِي الحَقْبِ فَشَِّْد بِهَِّا خَلْفَهُم لاعََّهُم يَذكرون فإِنَّا تَسْقَصًا لهُمْ فِي الْحَبِْ فَ شَرْدِجَ بِهِمنْ خَلْصَهُمْ لعََّهُم يَذكَّرُون وَإِماا تَخَافََّ مِن قَوْمِ خِييَانةَ ثَابِد إلَيْهِمْ على سَوى فإَِّا تَخَصََّ بِ قَوْ مِن خِييانةَ ثَابِد إلَيْهِمْ علىى إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ لا لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يعلمهم.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 وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ تَجَنَّحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حِصْبَكَ اللَّهُ وَإِن هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنَّ لَوْ أَنَّ فَقَطَ مَا فِي الْأَضْجَجِ مِعًا مَا الْتَفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حكيم يا ايها النبي وحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي وحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبون وإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا وإن منكم مئة يغلبوا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا الآنَ خَفَّفَ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا ألفين بإذن الله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 ما كان لنبي أن يكون له أسرا حتى يذخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما فيِي عذاب عظيم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 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ الاسراء ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم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 إَِّينَ الذين وَهَاجَ وَجَهَد وجاهدوا وَآكُسِهِم فِي في سبيل الله والَّذينَ آوَنَ صَزول إِكَ بَعْطلهُمْ أَوليا أُ بَعب والَّذينَ آوونَصَول إِكَ بَعقُهُمْ أَليا أُ والَّذينَ آممَنوا وَلَم يُهاجِرُوا ملَكُِّ من وَلَتِهِم مِ من شَيْئ حتىََّ يُهاجوا وََّذينَ آمَنوا وَإِنِاستَصَرُوكُمْ فِي الدّينِ فَعَلَيكُمْ النَّصُ إِللاا وَإِناسْتَ صَرُوكُمْ فِّين في فَعَلَكُمْ النَّصُ إِللاا إِللاا عَى قَوْمِ بَينَكُمْ وَبَينَهُم, ميثاق إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير والذين كثر بعضهم اولياء بعض والذين كثر بعضهم اولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير إلا تفعلوه تكن وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا والذين لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم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 وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله, إن الله بكل شيء عليم إن الله بكل شيء عليم قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله